Bismillahi r-Rahmani rahim Sabihi s-ma Rabbi al-A'lam, Allāhi khalqā fasa'wa, wa Allāhi qadda r-fahda, wa Allāhi فجعله غزاً أحقاً سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إن هو يعلم الجرائم ما يخفى ونيسرك لليسر فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي